سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ 111. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حظكم إن كنتم صارمين 114. فانطلقوا وهم يتخافتون 115. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا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 ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم أفَنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْفُوْمُونَ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 117. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 119. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 111. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 112. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 113. سنستجرجهم من حيث لا يعلمون 114. وأملي لهم إن كيدي أم تسألهم أجرا 117. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 118. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 119. لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين